بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَوْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَانِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزم يومئذ الحق فمَنْ ثَقَلَتْ مَوَادِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَادِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَطِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعْيِشٍ قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا ابني فلم يكن من السابقين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال مِنْهَا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أوضرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وذا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوبا من بحورة. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدمسكم أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَسَوَّأَتْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُورِئَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملكين أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن النعصشين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة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 ولكم في الأرض مفتقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ورباة التقوى ذلك خير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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة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 قل من حرم زينة الله الذين أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياه الدنيا خالقه يوم القيامه كذلك فصلت الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأم تشركوا وأم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأم تقولوا عن الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستحرون ساعته ولا يستقذنون يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فما اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاتْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ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 قال دخلوا فيه أمة قد دخلت من قبلكم من الجن والانس فذنب كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاه قالت أخرىهم لأولاه ربنا هؤلاء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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في هم الخياط وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا مكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونذعنا ما في صدورهم من غلل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما قنداد نحتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولدتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذل مؤذلون بينهم أن لعنة الله على الغالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هوى جه وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بسيبهم.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 قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤْلَئِ الَّذِينَ أَقْثَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ أُدْخُنُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ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 فاليوم ننساه كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فخله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يوم هرون إلا تؤيله؟ يوم يأتي فأوله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهلنا فهل من شفعاء فيسفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خفروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَتِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُتَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أدعوا ربكم تضروعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إخلاحها أودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتان علكم تذكرون والبلد الطيب يخرج لباته بإذن ربه وَالَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتٍ يخرج إلا لَهُ كُفُوًا أَنتَ الَّذِي خَلَقْتَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِتَبْلُوَأَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَأَنتَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَالَّذِي قَضَىٰ أَن لَّا يُحْيَا بَعْدَ غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال المنأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ولكن ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأوصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا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 الله لعلكم تفيحون. قالوا أجلتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيذنا إنكم من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماءٍ ثم يطموها أنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروه إنه معكم من المنتظرين.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 وَبَوَّأْتُمْ فِي أَرْضِكَ تَتَخْذُونَ مِنْ ثُوْهُ لِهَا قُصُورًا وَتَلْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَقُرُوْ أَنَا اللَّهُ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَادِقًا مُرْسَلُهُم بِرَبِّه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 واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا تصبروا حتى يحكم الله تصبروا حتى يحكم الله بيننا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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قوله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاترين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أوصلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء إلى علهم يضرعون ثم بدنا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا.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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائبون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا نكر الله فلا يَأْمَنُ مكر الله إلا القوم الخاترون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لأن شاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها.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 ثم بعثنا من بعدهم مؤسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فوض كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيدة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادثين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء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 فلما ألقوا سحر أعين النات واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي فلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه مالك وهو قلبوا صاغلين.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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وَرَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا خَبُرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْرُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ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 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنناها بعشر فتم بيقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبعت بين المصدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليك قال لهم تراني ولكن انظر إلى الجبر فإن استقر مكانه فتوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَى فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْفَى تُكَعْلَنَاتِ بِرِثَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا تَيَتُكَ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 تأخرف عن الآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإني يروق الآية لا يؤمن بها وإني يروق الآية لا يؤمن بها وإني يروى سبيل الروش لا يستخدوه سبيله وإني يروى سبيل الغي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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا تَقَطَّعَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَد ضَلُّوا قَالُوا قالوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا قَدَّمْتُم لِأَنفُسِكُمْ مِّن بَعْدِي أَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرت بي الأعداء فلا تشرت بي الأعداء أو لا تجعلي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأذخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 أتهلكنا بما فعلت صفهاء منا إن هي إلا فتنتك بِهَا بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَاكْتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَاشِرَةِ إِنْ دَا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابٍ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم, ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحتدون ومن قوم موسى أمة يَهْدُونَ بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى مثائذ استقاه قومه أن يضرب بعصا الحجر فان بجتت منه فان بجتت منه ثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والثلوى كل منه طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم سكنوا هذه قرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخلوا الباب السجدة وقولوا حطة الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْيَاعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حيتالهم.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 فَلَمَّا نَتَمَّ مَا ذكروا بِهِ أَمْ جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّعْتَ عَمَّا عن نُهُوُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ تَنَادِيدَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَٰلِكَ وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفون ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفض لنا ويقولون سيُفض لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذوه.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 وَإِذْنَ تَقُنُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهيكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَطْلَعْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَنَتَنَخَّى مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَهْثُ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصف القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل أولئك هم الخاسرون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 ولله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذروا الذين يرحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 سقُلت في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إلَّا بَغْتَةً في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَسِينٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِنْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ سَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ ثَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَمْ تُمْ صَادِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلِيَتَجِبُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ